تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ أَوْ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ أَوْ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اُجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُبْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوت كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا نار مع الذاتين وضرب الله مثلا للذين امنوا راء في فرعون اذ قالت رب ابني لعندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ